من كلام الله سبحانه وتعالى وشنة نبيه عليه الصلاة والسلام انظر كيف ينقلك من المحيط الذي كلفت به الى امور لم تكلف بها اذا امروه وكلموه عشرة قبلي واخذوا اجر من الله عز وجل انا رقم 11 اذا اخذ اجر تعال عند كاتب في جريدة وقل له يا اخي انت جالس تتعب نفسك وتكتب لن يقرأ الناس مقالك لن يقرأ الناس ما تطبع ايش بيقول لك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 هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر ويصبر كما صدر تسعمية وخمسين قومه ألف سنة إلا خمسين عاما انظر استنفاد الطاقات اللي عنده كل ما يستطيع قال دعوت قومي ليلا ونهارا في عندنا أوقات غير ليل ونهار ما في يا ليل نهار في التسعمية وخمسين سنة أي نعم هذه فترة الدعوة فقط فلم يدهم دعاء إلا في دعوة وإني كل ما دعوتهم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 جعلوا أصابعهم كلها شوفوا الإعراض هذا ما رد عنه أنا ما طلبت أنا بأني أزيل يده عن أذنه جعلوا أصابعهم في آذانهم يشير لهم ويشير استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم يأتي إلى ناس ويعلن لهم في مقام كما هذا الجمع المبارك فيه ناس يحتاج أنه يسر لهم ويمسك فلان يتكلم معه مع هذا كله ما آمن معه إلا, إلا قليلا